وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمُ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُومٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ إِنَّا أَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمُ وَسُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كالمهل يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم وجنة ورنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها, يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرقا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 خَلَقَ الْجَنَّتَيْنِ جَنَّةً زَيْنًا أَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وأعز نفرا